بسم الله الرحمن الرحيم مكتبه الصوت الاسلامي على الشبكه العنكبوتيه تقدم لكم هذه المله والتي هي بعنوان عنا محروص لفضيله الشيخ نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن استنى بسنته واكتفى اثره الى يوم الدين اللهم إنا نسالك وانت مستوي في عليائك استواء يليق بجلالك ان تجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل رمضان يغادرنا الا وقد غفرت ذنوبنا وستر عيوبنا ورفعت درجاتنا وجعلتنا من عبادك العتقاء من النار يا رب العالمين ايها الاحبه الكرام كلمات لن اطيل بها عليكم أهديها من قلبي إلى قلوبكم أن الله عز وجل أن يحرك بها قلبا قاسيا وأن الله عز وجل أن يصيل بها دموعا ثابته جامدة لا سليم فأقول الحمد لله الذي حرم من شاء لذة مناجاته ورزق من شاء رحمته وبركاته فهو المعبود بكل لسان والمشكور على كل حال إلهي لا اذكر منك إلا التخطيل خيرك لي شامل وفضلك لي غامر أمن تخوفي وصدقت رجاء وما سؤالك وأبعدت عني حصادي وعافيت أمراضي تواضعت الملوك من هيبتك وعنت الوجوه لعزتك وعنت الوجوه لعزتك بعثت خير رسلك النبي الذي تواضع لسطوتك ورفعت ذكره في الدنيا والاخره برحمتك صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهبه ممن احبك ورفعك وبعد فلكم انتم ايها الاحبه دججت الخطاب ولكم انتم صوت النداء ونحن في اخر الزمان الذي كثرت فيه المصائب وتوالت فيه الاحداث وأصبحنا نعايش أشتابا من الحرمان بشتى أنواعه فهذه كلمة بعنوان يا محروم وكلنا ذات الرجل إلا من رحم الله الذي حرم صد الله عز وجل لا سيما في رمضان وصدق الله عز وجل قال ولو أنه إلا من جاهيك ولو أنهم إبضلهم أنفسهم جاءوك فاستغطر الله واستغطر دون لو جلد الله تولى وحيا فيا محروم يا من حرمت التوبه يا من حرمت العباده يا من حرمت الاناده يا من حرمت الصيام مع الصائمين يا من حرمت صدم رب العالمين جل جلاله لو انك حينما استمرات العصيان جئت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله لك واستغفرت أنت يا محمد لهم لوجد الله توابا رحيما فسبحان الله صاحب الأسل والاحسان ما يفعلون ويعلنون ويصرون لو استغفروا لتاب الله عليهم ولكن لما كفروا بالله آتبهم وحرمهم أيها الغالي فأمل وثقك الله ايتها الغالية فأمل وثقك الله يقول الله عز وجل في حال من حرم العباده ومن حرم الانابه من حرم الخشيه لذلك جزيلا بما كفروا ومن إلا الكفور فكما ترى في واقعنا اليوم منا من حرم لذه المناجاه ومنا من شرم لذه العبادة ومنا من شرم العمل للاخره ومنا من شرم التوفيق في جميع الاحوال ومنا من شرم البر بوالديه ومنا من شرم النقمه الطيبه ومنا من شرم الصوم ومنا من شرم العباده ومنا من شرم البكاء من خشيه الله ومنا من شرم الخضوع بين يدي الله جل جلاله صارت طوافل السائدين إلى الله عز وجل ونحن لازلنا على ما نحن عليه سارت طوافل المنيبين إلى الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيدة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالذي اتبع هذا الله فلا ضلال عليه بل هو في الهداية والخير والاستقامة ولكن هل تاملت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فأما الحال ذلك العبد لما حرم عبادة الله جل جلاله فأعرض عن ذكر الله فأصبح في ضنك وهم وكبر لا يعلم به إلا الله جل جلاله أجاب الله تبارك وتعالى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك استق اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا الله ايي حامل المحروم يا الله ايي مالك المصرم الذي خلا بمعاصي الله جل جلاله ايكا لذلك العبد ايذيت في صدره ايذيت في صدره ايمن من في قلبه يشعر بالضلاله يرى الامر بين عينيك ويا وبنكم في المعيشه فهي رسالة من الله إلى من أعرض عن ذكر الله بشهواته إلى ذلك العبد وإلى تلك الأمة التي عصت ربها عز وجل وإلى ذلك العبد الذي ما عرف إلا المعاصي فما ينام إلا على معصيه ولا يصبح إلا على معصيه إلى الذين لم يتذوقوا لذة الإيمان ولم يخشعوا للقرآن إلى الذين لم يهتدوا سبيلا إلى الغافلين عن طريق الهدى الى الذين ينامون على المعاصي ويصبحون على الشهوات الى الذين يتربعون على عرس الضلال والحرنان الى ذلك العبد الذي تحمل بالذنوب وحرم الاستقامة والهدى والنور فهل من مجيب فأصبح بعضا من العبادة حيا كجسد لكنه مجت فروح فهي الرسالة من القلب إلى القلب فيا ايها الاحبه اجياكم ثم إجاكم أن تحرموا بدنوبكم لذة العبادة إجاكم أن تحرموا, أن تحرموا ببغيكم بل حرمان هلاك ودمار وعار وما هي إلا لحظات معدودات بأمر الله فينقلب الفرح حزنا والشوق برغا والقرب من الله بعدا أجو حرمان ساتحدث عنه أي ضياع وإعراض سأتعرض له أما سمعتم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا هاهم قلب النظر قلب نظرك ابحث بين الناس إلا من رحم الله وقليل منهم نعم حرمه الله في هذا الزمن من عبادته فحالت بينهم وبين الهداية الذنوب وصباحهم إعراض ومساءهم إعراض ونومهم غل يتقلبون فيما يرى الناظر فكيف بمجفرا يوم القيامه من المغفره والرحمه التي يتفضل الله بها على عباده الصالحين يا الله اي خساره اعظم واي حرمان اجل طريق السعاده قد اغلق اصبح طريق الهم عظيما يسلكه العبد واسمع ماذا يقول ربك عز وجل إنه من يشرك بالله فقد هرم الله فقد هرم الله عليه الجنة فقد هرم النار وَنَحْنُ وَرِثْنَا أُمَّهُ وَمَا مَضَىٰ من ومال الظالمين مِنْ قَبْلُ حال العاصي وتأمل حال المعرض فامل حال المشرك محروم من نعيم الآخرة مغبون في الدنيا يتمتع بنعيم الدنيا ونسي اليوم الذي يوقف فيه بين يدي الله نسي أنه سيموت نسي انه سيحمل على النعش فلا اله الا الله لا اله الا الله ما اعظم الفراق ما اعظم فراق المحروم من الدنيا ولا اله الا الله اي شهوه ستزول ولا اله الا الله اجل الحياه ستنقضي سيحمل على النعش وسيترك الدنيا لذاتها وشهواتها فنائه مهاجره فنعيمها الزائم وهمها قائم لا خلاص له إلا بطاعة الله ومولاه يا ابن آدم يا ابن آدم ما أوصلك وعن الصواب ما أبعدك كأنك بالموت قد فجأك وأزعدك وملك الموت قد وانك وما أجالك يا ابن آدم يا ابن ادم ما اغفلت يا ابن ادم ما ابعدك كانك بالموت قد فزعك وازعجك وقبض نضجك وكاني بملك الموت قد وما اجلت يئس منك الطبيب وفارقك الحبيب وتفجى لثقبك كل قريب فوقعت بملكك الحسره وجفت منك الابره وذو طلعك الإنسان بعد الفصاحة والبيان وأذربت بضعفك في الأكسام وأذربت عن الأوطان فأصبحت وحيدا فيا في بعدك فأصبحت ذميلا فيا حساتك ادع عقيد منك كل الكلام كلام وارسل له سماع اصام صبرنا اوى وايلن قيام مس مقوى ووقع بك عظيم فنسيت حتى الوالدين فيا ليت شعري ما افهد المقام عليك ويا ليت شعري كم لضمضان منو عليك فلا عبره نزلت ولا ثوبه رفعه وكأني بمنذلك وقد سكنوا وكأني بمالك أولادك قد قلت سنوك فصال حزنك واشتج أمك وحيل بينك وبين العمل فتأمل وأنت تحت أطباك السراء ما رحموا بعدك وما حزنوا لفراقك فقلت سمونا لك فقلت سمونا لك على قبرك قل لي بربك أي حرمان قل لي بربك ربك أيُّ خيرٍ تَبَرَّزُ الخلاصُ ميت لا اللَّهَ حَالَهُ وَأَنْتَ مسافر لا اللَّهَ حَالَهُ بعده بَعْدَهُ اللهم اللَّهُمَّ إِنَّنَا نَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ إِذَا غِبْنَا عَنِ الأوطان اللهم اللَّهُمَّ إِنَّنَا نَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ إِذَا غِبْنَا عَنِ الأوطان وإدرج كل واحد من الأكثار فأصبح وحيدا رهين العمل فما دمعته سالت على قدره بدعاء ونسي حتى أصبح في عذاب المنسيين فكيف بالذي عرف الله وحرم مناداته وكيف بالذي حرم الدعاء والعنابة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اقصربت الساعة ولا يزداد الناس من الله إلا بعدا فيا رب أي شمال النعيش ويا رب أي ضلال النعيش ويا رب أي بعد عنك يا الهي ومع هذا لو أقبل التائب منا عليك قدرت توبته وغفرت ذنبه وسترت عيبه وأنزلت رحماتك على قلبه نسيك جهورا وسنوات وأعوام ثم خلا بنفسه مع الذنوب وأغلق على حاله الأضواء ثم رفع يديه إليك يستغفرك فإذا برحمتك تخالق القلوب وإذا بخشيتك تنزل الدموع فتجهر بك بجوابك العظيم اصبروا عبدي عصاني ثم علم أن لا الذنوب إلا أنا فاستغفرني فغفرت له فاستغفرني فغفرت له فنزلت رحمات الله فغفر ذلك الذنب العظيم وستر العيب، وانهمرت الدموع معترفة بالتقصير بين يدي الله فسبحان من علم الحال غسفر وسبحان من رأى الذنوب منا وغفر وسبحان من نسيناه ثم إذا ذكرناه ذكر وسبحان من وقف بين يديه الداعون يستغفرون فغفر ورحم فسبحان الرحيم الرحمن علمنا علم وسمع منا ما سمع ولكن رحمته عظيمة ولكن جلاله كبير ثم جاءت مغفرته عز وجل أعلم عبدي أن لا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفرني فغفرت فاستغفرني فسبحانك ما أشهدك وسبحانك ما أكرد كم منا من عبادتك ثم اناب إليك فغفرت هي الذنوب ترفع ويريك ورحماتك تنزل هذه الرحمات تنزل في جو في والعباد غافلون والجبار لا ينام والرحمن يسمع الجواب فمنئا انك يا من عرفت الله في الظخاء فأبشر إن الله سيعرفك في الشدة إذا نزل بك المرض وانقطعت عنك أحبال الرجاء فأصبحت على ذلك الفراش تقلب بين يدي مغثلك كأنك لم تغسل فها أنت تغسل وها أنت تغثى لي من حرمه الله لذة كمن كم من نعم أصبر فريحا برمضان ثمات قبل أن يدعكه وكم منا من خرج رمضان فلم يظهر له هيهات هيهات إما توعدون فيا أيها العباد لماذا أعرضتم عن ربكم الرحيم لماذا توليتم عن من زين الجنات والأمهار لماذا ترازعتم عن أخرائكم أذرتكم الحياة الدنيا والله ثم والله سننزل والله ثم والله سنندم إذا غادرنا الدنيا على معفية الله كم نصح منا رجل فلم يتب فحرم الهداية وكم منا من يقعد إلى الجنة بالسلاة فأبا إلا النار وكم منا من فتح الله له رحمات فأعلن عداوته لربه ومولاه فلما حرم منا قوم الهداية فاتسدلوا بالصلاح فسادا وبالنصيحة غشا وخداعا حتى أصبح صائدنا اليهود لعنة الله عليه فأصبحنا لا نقوم إلا بمعاطي ولا نصبح إلا بمعاطي فحالنا أو كظلمات في بحر المجي يرشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض كلما خرج احدنا من معصيه عاد لها وكان الله لا يرى وكان الله لا يسمع وكان الله لا يعلم وكان الله لا يطلع امنت من في السماء ان يخفف بكم الارض فاذا هي سموكه ماذا فعل الله باهل القرى حرك البحار فاغرقتهم والارض فتزلزلت بهم فالغرف عليهم من فوقهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلا آت الرحمن عبدا. الله فاتروا الله فاتروا إلى الله إني لكم نذير مبين فيا الله يا لا إله السماوات والعظ عوصيناك بظنوبنا وانتزوعنا حدودك فمنت قد فتحت بواب فيا أنت يا عمان قد فتحت ابواب الجنان للداعين فمن للمحرومين فمن للمحرومين المسريفين على أنفسه لك الله يا من قتاك قلبك لك الله يا من لم يرطنك دمعا لك الله يا عمرني تبطوك والإبعاد لك الله يا من هرمت لذة الخشية لك الله اللهم انا سائلون فاقبلنا اللهم إنا كائبون فاقبلنا ولا تحرمنا جنتك ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك يا أكرم الوجوه وأعزها اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم لذنوبنا اللهم اجعلنا نغادر رمضان وقد رفرت لنا يا رب العالمين اللهم انا نسلك ان تهدي القلوب القاسرة وأن تلين يا ربنا العيون الجامدة اللهم حرم وجوهنا على النار وأجسادنا ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا تضيار علينا وارحمنا وتجاوز واجعلنا من المقبولين السائبين اللهم انا نسلك يا حي يا قيوم أن تكون لإخطاننا المنكوبين في كل مكان من المسلمين يا رب العالمين اللهم كن لهم يا حي يا قيوم اللهم وصرهم على عدوك وعدوهم وسبثنا وإياهم على دينك اللهم أطلق أسرانا وأسرى المسلمين وتجاوز عن المذنبين يا رب العالمين اللهم إنا نخشى عذابك فلا تعذبنا بنارك اللهم إنا نخشى عذابك عذابك فلا تعذبنا بنارك ولا تجعلنا ممن حرمته لذة مناجاتك يا رب العالمين استغفر الله مما تجرأ به اللسان أو اعتقد الجنان والله أعلم اسمحوا لي على الاطاله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه